الثالية التي نلتقي فيها مع الفنان المطرب اسماعيل شبانة في بعض من اغنياته <تصفيق> اكتر ثلاثة بحبهم ابني وبنت ومهم اكتر ثلاثة بحبهم ابني وبنت ومهم تكنين في قلبي وتمل كم في سجن في قلبي وتمل كم في وبو ابن الصغير الله أكبر أخلق هدية كويتة يلعب يذاكر ناجح وشاطر وتحب كل مسراتة ابن الصغير الله أكبر أخلق هدية كويتة لعب ناجح وتحب كل مدرسة هو حب وقتي يسأل على وقتي يسأل على في قلبي جبيتجنين في قلبي وتألي جنبي يا ربي خليني من الوحيده حنينا من يومها جاي بالهنا اصحى وانا ما لحقتها بنت حنينا من يومها جاي بالهنا على حزها ونغزت الظهر لو تنه بنتي الوحيدة حنينا من يومها جيبا للهنا أضحى ونام على حزها ونغزت الظهر لو تنه لما أرجع بقول يا ماما بابا حبيبي كذبنا او لما في قلبي وتملي كم في قلبي كم بذارین من امشیرکت بدنیتی، آدمیس و اما و رب اتنا بركت في مالي رب اتنا لي بركه في مالي ظهرت لي النورت لي اما شرقت في دنيتي اسميتني حزني وفرحتي اما شرقت في دنيتي اسميتني حزني وفرحتي ربي سايل بركت في مالي ربي سايل لي برك في مالي زدني بالذري لائي ضحى شبابها ووقتها علشان نغزها ونغداها ضحشة مفهام وقتها علشان نصفها ومقتها سكنن في قلبي وتملي جنبي سكنن في قلبي وتملي جنبي وقال يا ربي خليني أعيد كان هذا الصوت الجميل إسماعيل شبانة الذي رحل عنا في 28 فبراير عام 1985